الله <سؤال> يحول إنا أنزلناه قرآن كون سود الجنين في ليلة القدر هب شرفت لها وما أدراكها محاكوقي سيمحاتك وقتهاي ليلة القدر ليلة القدر يوميات قا نا ليلة القدر القدر خير وكخير من ألف شهر كم بلوضاع عضو كم تنزلوا الملائكة الملائكة سودق الجودان والروح ما لك جبريل فيها ها بينك على حد يسبي ذكر بهم هب من كل أمر بله سودقين أمر كاستؤس سندت وقت قال لك بالله سندت كوحدي عدناه الله سماه عدناه يه وطان سلامنه وابن بتجليه ها بينك هذا يخيرك ولودم بالله في ذاتك لودم بلعين يملعين بلودم وان بتجليه وهو اللي بووان نبتقلي دمبقي والله ناف خيرك يبارك علي وسوسه ملائكتي بهبن قايمان سو كفايدين حتى مد العلفه الى هو برغي والسلام عليكم سوره الصلاه شيخ من الله Jäljussa on teettyä voi, merkille hävin kaasupilalla odettu voi. Koran kariimkaa, mala, kii ugu fadl badna, jäljussa di voi. Ahed, kii ugu fadl badnaa, valjussa on kii ugu badnaa on maaaana, valjussa on teettyä, hävin ugu fadl badnaa, valla pilalla voi on teettyä, luqat habeenka salatooje marka leelatul qadr muxaad ka taqaana ma lahayn leelatul qadr gugu wuxuu ka khair badan yahay kun bilood wa dhowri sidee tan sano marka waxaa jiray qolaybana israayil ah nabi guu shaygay oo kun bilood ibadiisanaysey un dambiga ka dacayn marka ku gaari kara halka nabi buu halka hadii allahu ku نبغوا حويل شدوا بذا الدنباء كي أجا سجال كذا الدنباء كي أجا أزوج ثبان كذا الدنباء لقيت رأي ديني هبين كاسنا علام وليه هبى لقي رصيد النبغوش يا جاي عليه سلطة والسلام قرحوه جسمار كي سوق <تصفيق> هبين كاس جسمانا hadaan ya rasuulullaahi arko sida yelee digriga aqriilayahayd buu sheegay way aragtay aaysha way aragtay markaa habeenkaas kun sano uu u dhigmay habeenka aad cibaadeysato marka salaatulaylkeetu ka tucuud wardido kun sano cibaadadood buu dhigmay ajir idinkar rabiga dukasote amarkasta oo alla xukumeey oo sanadka dhacay la soo degay oo loogeyseen malaa'ikta wixii dhimanaya wixii la abuuraya wixii noola inay roobka day wax ka soo amaro sanadka soo socda dhacaya soo degu loogeyseen ayaa markaasa nimba la tusu malaa'ikso dulka wax yar u dhimanya intu وهابين كاوي. الله وحده إنا أنزلناه وسدد جن القرآن في ليلة القدر هابين كا شرفت وما أدراك محاكوا قيسي ما دكته وحيه ما ليلة القدر ليلة القدر وحيه ليلة القدر ليلة القدر خير وحيك خير بنيه من ألف شهر كم بلاد هابين كا ضاعد ضاع عيسى تكملة ضاعد مكافل Wa. الدور يسدد سانو تنزل الملائكة الملائكة شو يدقو أسر كقصو قيبله يورروح ملك جبريل كارهان فيها هبين كله حديث بيد ربي ربي قولت لك دكيس كقصو ده هبين كبار كذا يقصو القرآن كأغري أي, أي وط من كل أمر بين السيدة سلام وهي، ونبت قليها بينك وحول ما، وبرواقة الله جوذا، نبت قلي بركة دي، الرحمة دي، الدم بالنافكي، هبينك شو سدي سبوا؟ نبت حتى مد الفجر فجر إلقاء الرحلة كصوب حلو، إلأ فجر كودشوا، إلأ قرها كصوب حلو، إلأ فريت أنت هبينك برواقة الله سويساتها، وصورة تثبت القرآن الكريم كأية هذه دونه واسددة ومدنية صورته صورة ومدنية من سور المدنية بأي بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن معها الذين كفروا قالوا ب ومن أهل الكتاب الكتاب اليهودي النصارى يو المشركين قوة مشركين منفكين قوة كف كانية أو أنتمية نبات هذه يدنبك القوة كفكان حتى يأتيهم إلى اجتماعه البينة بينة العدات مخاطجي العدا والله فسر ابن يزيد رسوله رسوله بينة الشيخ رسوله باقيمة ومن الله إلا حق سكاهذي رسول كه سويتلو كتب الأغري صحفا كتب كتب الأغري مطهرة الله طاهره وكل جد وضعته سن في ها صحفة وحقسهم كتب قرال باقصون قيمتين وتوسن كتب وقرال qoral toosan oo quman oo xaq ah yaa ku qoray allaah wuxuu leeyahay gaalada iyo muslimkeentu dambi ga kama fakanayaan markay bayanadu u timaad ila bayanadii u timaad markay u timaad ma ayna yeelin bayanadii kama marqati qaadan waxa ay leeyahay magaalada nasiriye leedahay yiintu meelo badan soo kitabkii diintooda ka sheekaynay baan hadda aqriyaayo allayabe wahyabay aaminsan yihiin marka kama fakanayaan xumaanta oo ma waantoonayaan ila barqaatiga u yimaado barqaatiga waamaxay war rasuul allaa soo diray oo kitab ku dul aqri taahira oo nadiif O kitabka wadedisal raa' Lam yakun maaha. älle dina kujika faruga lövi, u minne älle kitabka kameda, juhudija nasaraa, juhul musirkeina, musirkeina, mufakkina, kuwa kaffa kanaja, kuwa dini tomi maha, imanta, haatteatteatia ja umelautumanta, elbejienetumarkaatia, kassullu, kassullu, jo markaatia, kassullu, kassullu, kassullu, kassullu, kassullu, kassullu, رسول خاص يتلو خود الاخر صحفاً حاشيو اما وراقه مطهره الله ظهيره وحا فيها وحا كوسو الحاشيه كتب قرال با كوسو قيمتن وما تفرق الذين كوين مينكلتين هو طول كتاب كتابك المسيحي من بعد ما جاءهم البينه انت وما امروا لمن أمر الا ليعبد الله ليني عابدا مخلصين حاله الله أبدا حتى لو العبادات الدين أبدا حتى حق راعي بعض الك كله عن ويقيم الصلاة صلاة نأي أوجان ويتشجكات وذلك والدضع حقه الله مرؤ الله كليج العابدو ضعذنا لا لي ماده دين الدين ودين توسنيد إن الله allaahu xulay dadka eelu kitaabka iyo yuhuudiga nasaara marku xaqi u yimid may kala qayb sameey waagu horay way ku talagashay nabi ilaa muhammad imaatinkiisa ada yahoodi madinada gana madina ila adri'aad intaasay isdaba daganay khaybar dulka soo dhafay daganay isdaba daganay waxay halkaa soo degan nabiga makkah أنا يقولون أنا جرب مريحة بني إسرائيل لا أنا فيل إن كل يقول لقق مدينة إلا يقول لك إله خايف الرواكي إلا قبضة ذي حق أيمت وما يبقى قبضة ذي عليه عليه والسلام تفرغت اليهود واحدا وسبعين فرقة كويت دوامة فرقة نصارى وحوكالبيح 73 وسبعين فرقة وتفترق وتفترقومة ثلاثة والسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة. نبيه ساسين واكب للنبي يوم أني الصحابة يذقن كأن هذا لا كوكو دقن وين مركه وحوي في القدن ناجية دع أهل حديث ك الماما الفرقة الناجية وحديث ك يضطكر راعي الفرقة الناجية وقوة مركه بالمثل قران ااا بنت شهد الدين تو دين عن عراقي خراسان يدين عن نمن مجوزه والدبكة عبدا حق الشام يردين عاند ضد دين له ودين توه ده أي مسياحي تا يتبعه شوقي قل الله مركو قرآن كيقول تجعي وح خراف هذا كمان ينضني سيدو يهاب أوقاته كون مركو تجعي إن أنت قرآن كيقاته عبد سيد درس هذا يو عربي تكعب وضع وأشي عادوا واحد كذا إعلان شاعر نكير يروحها الصبي ابن intu tagay bu meeshii Cali ibn Abi Talib wa ilaaha ba ka dhaxdu markii horeeyey haddana markaas uu yidhaa wa ilaaha ba qabigiisuba wa ilaah wa ka arday Cali ibn Abi Talib qayb kamida gubay الذين كفروا بتلك الكتاب كتاب الله إلا من بعد ما جاءته البينة انتم مر خاطجو ييمد كذب موياني وما امروا لمن امرن اصلحان إلا ليعبدوا الله الله يعبودا موياني مخلصين حاله وبدحت لله ان الدين عبادته حنفاء على بعض الكلهديال حق راعيا حنفاء بمعنى هو سيده ويقيم الصلاة ترسلات أي اوغا ويوتو زكاته زكانا بحيان وذلك العابد الداعي عباده سغاس دينو القيمه ودينتي توسنيد ان الذين كوا كفروا غالوب من اهل الكتاب اي والمشركين في نار جهنم بيكون سخنان يا خالدين حالا يكونوا ار فيها دحدنه اولئك كوا سنهم شرر البديت خلقك كوا او شر بدن وين نينك خلقك او شر سرار الناس وين لوكم البينيهي. الله بيني ييهاي الله وحده جربواه واشر الناس أشر الناس ويه وأكو خير بدن سيدا وجو إن الذين كوا آمنوا مؤمنين بينه وعملوا عمل فلاصل حال عمل ونأكثر ولايك كوا سوهم يو خير خير بدن ويه لا بد أصبر بليان لا بد أميت كبير الله عليه وأنا خلقك قوة وشر بذن مو من إنت عمل كود سالح, سالح يا عمل كصالحين بذن بعض شيء أجنين وين ألا الله السماء سو شرك وقنا بذن طريق ذي النبي جن وين كت هجياي عمل صالح بنو مركو مو من يها قفعة عمل ياي وحول بي وها جاك ثيني دم بيجي ولا يماده ذي دم بقلب بكين قفعة عمل ان الذين كفروا قالوا وي ومن اهل الكتاب اهل الكتاب قال آه والمشركين كووا مشركين في نار جهنم جهنم نار تهدي كو دخجيرات وي دخجل يا خالدين حالي كو ار في ها دخداده قلاي كوا سوم شرر البريه خلقك عمل عمل خير ما بني آدم كملائك ثأينه كفر بدنيها يودلي سدن لكنه حي أبداً تاعي ملاكتها كفر بدمها أبداً تاعي والجسكون خلاف سيني جزاؤهم مو من إنتها أبا القاضم حنغل كويه رفينا رجعنا سوماها كجزاءهم أبا القاضم عند ربهم ربي مربي جو لا كثيرة جنات عدن جنة جنوجن كنجادي تجري وحاسعة من تحتها من تحت قصورها وأسجارها ألا هارو خالي الدين فيها على كوار يعني رضي الله عنهم الله رأله كان نقد عمل قوادي درتي والردوع عنه يناس رأله كان نقد وحقو أبل مريدي درتي ذلك حكم كاي ونا قاسي لمن بوصلوا هذه خشية الربه وربك المغاي خشية ذوحو نبسوق العبادة دي ون يسوعلي قفك الله هب مقايم عمل كيس الصالح يعني حقو تري جنويك اللي يقول نجاني يرفع هذا له o bihi oo wax walba iyeb malabki iyo و walba saadu durdurayaan oo waligood haddana waliba ayna ka baxayn oo Alla raali ka yahay amalkay leeyimaadeen iyaguna Alla raali ka wuxuu ku abaalmariyay oo meesha xuqdada ay una joogin ti xisbiga kubeer xisbiga kala kubeer ti التحرويات خالدين فيها حالاي كواريان فيها دحديده ابدا وليون رضي الله الو كرال نوقده عنهم خغود عملك لا يما دين درتي وردو عنه ينووي كرال نوقدين الله و هو كو ابال مري دهل كا شرفتاسي لمن بوسو هذا خاشير ربو و ربك يعبدي و ربك كمقيت سوره زلزله و سوره تسغا القرآن يسغالات الكريم كا هاي ده هيدونه بسم الله الرحمن الرحيم سورة من مكة ما مدني إلى مدني طاي بقى أبضا طاي قل يا مكي لكن وامدني بعاليها إذا زلزلت الأرض للكمريكي مركي جلجله زلزالها جلجل كادي وحلوقي إذا في جلجل كادي لوليه جلجل أرض النما وبحوق جد بربربية هو al ard addu athqalaha culayski ku dhixrine waxa lagu xik ku dhixiyo mawt aha oo ku dhdinto ku dhaxsna ay kor soo toorto hata dahab ay soo toori ba laleyo wuu qaalal insaanu dadku ay yidhaahadaan maala war maxay leedaa maxaa oo suugnaaday ilaa dulla gilgila ma ina kanusaas soo aha baan sa sawrkadii faraq oo afka furan maxay afka u furan u rabi sabab aan rabbaka rabbiga baa u xal laa u waxyoday allah amarkaasi iyey amarka allah siiyey allah u waxyoday waxa weey allah amarka siiyey لأنهم يرون إلا تصيّوه أعمالهم عمل قادي هذا يجب أن يكونوا يجبون فمن يعمل قفك عمل فلا ومتقال ذرة ذرة بهشل إلى وزنك أو خيرا خيرا يرهو أركيا ومن يعمل قفك عمل فلا ومتقال ذرة ذرة وزنك شررا أو شررا يرهو أركيا عجيب ما لنت مركز لكي لقيله أرضاد مركز لقيله أرضاد علايس كميحي كل حتراء كورسو سارت وحال يقول dab iyo fidda soo saari ninki wax dilay ba oo imana wuxu dhigi warno waxana wuxu dilay indhan bigu galay tuugii wuxu dhay warno waxna gacanta la ay wixii cusaa wixii ku jiray oobmeyd oo lagu kor soo saarto oo dadku ay yiraahaan warno waxay leedaa waraadudu ma sidana كننا سال شو سمي، كنا سال شو سمي، ما نسال سوور كذي فوراً، ما هاي قهاد لي، رب جد بق هو حي هذا أمر كسيه، أو حاد هو أمر نوين نقطة، إلهام نوين عمل كذي بحاله هذي كايا، إنير إنشاء قفقة السمايانة وأركي. نقول يا محمد وين ودين صحابط وخير السمايانة سيركاضيان أركينا. وهذا أركي سوا سليدين كلا في دنك. دنك. ونابي قدر عليه سلا تودا. أبو بكر ساكو دم بيجاق القيبال وقولنا وحل في. وحلا وحي دبها أدون كمون من كوكب صلا. دم باللاف بويها يا مريض بويها. في المثل في عانو السماية. أدون يذو في عين. وحي في عانو السماية. وحيحون السميان أدنى آخره ويهودي الله مؤمنين توم وحي في عني السميان آخره أدنى بويكون نفعه وحيحون السميان أدن كين لجججو يا صورة قاله الله وحده سبحانه وتعالى إن يرقو خيرا أرك إن إذا زلزلة الأرض نل كم أرك اللقيل قلو زلزالها قلقل كذي wa gilgil ucunama soo waxan weyn adag ma gilgil yar ma huwa gilgil xugle wa xargee earth ardo aysoos ha ta asqaalah culayski dhixdeed ku jile meedki ay soo saarto oo qalaan lisan dadku ay يومئذ ما لثاس يستدرون الناس لتكشف ليانه أيكسو بحية قبوره أستأذن يقول نعياله محلاس ووروري ليروا إلا تصيوا أعمالهم عمليا القادم فمن يعمل قفقي عمل فلم يدخل ذرة قرآن شو وزن كيد خيرا أو خيرا يرهو ورك ومن يعمل قفقي عمل فلم يدخل ذرة قرآن شو وزن كيد شرا أو شرا يرهو ورك سورة العاديات وصورتي بقلات صورة العديات وصورة بقلات آية هذه وكمية طبعا صورة ومقية إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات فرده أرده يبان كونار توارد كلوجلي ضبح حاله ينفاجيان فرق سمرق أرده ينفاج بوليان فالمريات فرده نلخ نبي شكك عينه يبان قد fal muqiraat ku weerarayba ku dhaartay subhan wa barigiin ofa asarna raadeeyay asarnak ciyeebihi bil adwi orodkha naqan boorkiyee ofa wasadna dhix galay bihi weerarkaa sababtiisa jamcan jamaaqaala dhix galay inal lisaana مدح اदयكا وينو انسان كل حب الخير خيرك جعيلك سوى مالك لشديدك قدره الله هو كل دارت فردها اورد ادو وا اورد ضب حنا وهيرا وي هيرا دا فردو ملكه اورديا هيرا غوين بهيرا انت افكساو كلا مرك يا sida dabko kale sida madagto kale ya dimbili ka kici qadxan hurin wa masarki kuwa weerareysub xi waa barigi ba wax la weerara nabiga xuleysalaatu waxa la barigi tarreeraha la duldago yu aadaan dhageysanay hadii laga aadama weerari may ba lagu qaadaya waa ba la is weerara ku oo jamaaca gala dhex galay waxa lagu dhaartay muxuu aha dadku wuu madaxadag yahay wuu ogyahay inuu madaxadag yahay wuu ogyahay ضبحا حاله <سؤال> انفاق فالموريات فرضها دلك نغخ حرين ايا كو دارتي markay qobka فالمغيرات هو wa baligi ofasarnakiin bihi bil mugiri wararka sababtiisa naqan boorkiin ofowsadan dakhdaxaysan bihi sababii إن الإنسان ضدكم لقبه ربعي اللي كان يدركه يكون مذحذقون وماذحذق وكن يذقين، وإنه إنسان على ذلك أرنك لشهيد واجه ضميرك إنه هو ذا يا علمتك الدوين هنا إنه الله عليه وإنه الله لشهيد على ذلك النكهة كني أذقيسه واجه لكن محلوبني إنه إنسانكم لشهيد كيوجي على ذلك كني أذقيسه وإنه إنسان كون الحب خير كي المال كجعالي كيس كي الله شديد وكيد رواي الله يحب ليه فلا يعلم ميان واقين مركم مال كجعليه وكني أذجيه ومر قادة كيس حييهم فلا يعلم وانو اقين إذا بصير مر كل ما في القبور قبورها وح كسر وحصيل الله صلاه ما في سجود وح قلبي كوتير الله قفل بقلبي كيس إن الربهم رب beem iyaga yoomid maanta la qabeenkiyo ogayn yuus aan ogayn balki qabriga laga soo saaro oo is qalbigiisa khujiray ama xuma ama sama dibada la soo dhigo bananaanka u yaalay de xillan waxba kama qarsoonay oo sidoo og yahay uu ku abaal marinayaa ogayn haduu hun yahay ما في القبور القبورها وحك أو حصل الله صوب ما في سدود قلبيال كوا حكوجنا أو غفل بقلب جيس الله جاده إن الربهم رب جاد يومئذ المال تاع لخبيرهم بهم كي أقوى وكوريا وحكو أجيبون قابال مريم اللهم سبحانه وتعالى.